وَإِذَا مَسَّنَ تَظُرُّ دَعُوَ رَبَّهُمْ لِدِينِ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ لِنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا تَأَيَّنَ مُنْفَتَمَسَعُوا فَتَوْفَى تَعْلَمُونَ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا مات رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون هو لم يروا أن الله يبتُر رزقاً من يشاء ويقدِّل إن في ذلك لآيات لحُون يؤمنون فأتى القرى حقه والمسكين وذن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك وأولئك أئكم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو فيه أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأئكم المضيعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يقعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشرحون ظهر الفتاد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيطهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون